بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الطلائع الإسلامية تقدم يا عذرا يا مسلمون القدس الشغين عذرا يا إخواننا في الصين عذرا لأمنا العجوز عذرا لأخينا الشاب عذرا لطفلنا اليتيم عذرا لأختنا المسلمة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 عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص بصمت الليل أيقظني فارحت أسأل هل ضمته أسمع يا مسرح العلم المسكون ذلكم أردا فلسطين والأبناء قالوا فر ما سو رمدا يهمي عليها بواب للنار مطلعون يهمي عليها بواب للنار أين الأخوة في الإسلام أينهمون Yaghşâهم الهن والإسلام قد باعوا يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذيعوا أين الأخوة في الإسلام أين هموا يغشاههم الهن والإسلام قد باعوا يا غزة المجد يا عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع Allah tuhuz nki qadzadet mawajana, wal-nasr n-huaki yamshi, wahwa mincargu, suhyunu sabb alikil, wi انقل رت الله اللهم عليك يا ما اللهم املئ الارضة من نفسك تعالوا من أطلق الموت في حد الرصاص ومن يستقبل الموت حرا ليس يرتاع أذاقك الكفر ثم القصف والدنيا تشاهد المنظر المبك وتلتاع من أطلق الموت في حد الرصاص ومن يستقبل الموت حرا ليس يرتاع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 فاستقبلوه كأن الموت امتاروا تقدم زومر للموتى آتي فتن يقدس صدر فهذا الحسم خداع تقدم زومر للموتى آتي فتن يقدس صدر فهذا الحصم خداع تقدموا زمرا للموتى فتن يقدس صبرا فهذا الخصم خدر تقدموا زمرا للموتى فتن يقدس صبرا فهذا الخصم خدر